بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز, والرجز فاهجر ولا تمنوا تستكثر ولربك فاصبر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 ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض ماذا أراد الله بهذا مثلا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا